شركه ي ي ء ق د ما ي ف الهدى شركه ا وما يمسك فلا مرسل له من ب د ه و ه و ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م ي ا أيها ا ل ن ا س اذكروا ن ع م ة ا ل ل ه ع ل ي ك م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 وإلى الله ل ا ترجع أ م و ر يا أ ي ه ا ا ل ن ا س إن وعد ا ل ل ه حق ف ل ا ت غ ر ن ك م ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ولا ي غ ر ن ك م ب ا ل ل ه الغرور إن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 موسوعه النابلسي بلد ميت ي ف ا ق للعلوم د ت الاسلاميه ك ذ ك ل ن كان ي موسوعه النابلسي للعلوم الطيب يرفعه ا ل س ي ئ ا ت ل ه م ع ذ ا ب ش د ي د و م ك ر أ و ل ئ ك ه و يبور و ا ل ل خلقكم ه م ن ت ر ا ب ثم من ن ط ل س ثم, ثم ج ع ل ك م أ ز و ا ا ج و م ا ت ح م ل من أنثى و ا س ل ا ب ع ل م ه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 وهذا موسوعه ح م لحما ن تأكلون كل ت و طريا ت خ ر ج ن ح ر النابلسي ب س وترى الفلك مواخر للعلوم و ل ك ك م ت ش ر ن و ل ج ا ل ل ي في ل ا ل م ي ه شركه ا ل ل ل ي وسخر ا ل شركه م م س و ا ل ق ي ج ر ي أجل مسمى ذلكم مسمى الله ر ب ك م ل ه الملك ا ل و ذ ي ن ت د ع و ن م ن دونه م ا ي م ل ك و ن من قطمير إن ت د ع و ه م ل ا ي س م ع و ا دعاء موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ينبعك م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 ما ي س ت وما ي الأحياء ولا ل أ و ت تسمع إنما ا ل ذ يستوي ن وما ي ا ل أ ح ي ا ء ولا الاموات م و و ا ت ل م والبصير ولا ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء إ ن الله يسمع من يشاء وما أ ن ت بمسمع من في القبور وما يستوي ا ل أ ع م ى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا ل ح ر و ر وما يستوي الاحياء ولا الاموال إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في ا ل ق ب و ر إن أنت إ ل ا نذير إنا ر أ س ل ن ا ك ب ا ل ح ق ب ش ي ر ا ونذيرا و إ ن م ن أمة إ ل ا خ ل ا م ي نذير وإن يكذبوك فقد كذبت وإن كذبت فقد ه ا س كذب الله ذ ي ن من ق ب م ج ا ء ت ه م ر س ل ه م وبالبينات و ب ب ا ل ز س و ب ا ل ك ت ا ب ا ل م ن ي ر ثم أخذت ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا فكيف م الاسلاميه اسماء الله ف ة و ا ا ومن ا ل ج جدد ب بيض ا ل و ح م مختلف ر ل أ و ا ن ه ا ى وغرابي مختلف ن الناس والدواب والأنعام م أ ل و الوانه ن ه م خ ت ف أ ل كذلك إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء إ ن الله عزيز غفور إ ن الذي كتاب الله ا و ق م و س و أ ن ف ق و ا ل ن ا رزقناهم س ر ا و ع ل ا ن ي ي ة ر ج و ن ت ج ا ر يرجون ة ت ج ا ر ة ل تبور و ل ي ي ف ا م وجورهم ي ز ي د ه م من فضله إنه فضله غفور شكور والذي أ و ح ي ن النابلسي إ ي ك م ل ك ت ا هو ا ح ق ل ل ا ل و م ا ل ا د س ل ا ب ي ر بصير ثم ا م اورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ب إ ذ ن الله ذلك هو الفضل الكبير جنه عدنيه يدخلونها يحلون فيها, يحلون فيها من اساور من ذاب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أ ذ ه ب عنا ا ل ح ز ن إ ن ربنا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 ولا يزيد ا ل ك ا ف ر ي ن كفرهم إ ل ا خسارا ق ل أ ر أ ي ت م شركاءكم ا ل ذ ي ن ت د ع و دون ن أروني أروني من ا ل ل ه أ ر و ن ي م ا ذ ا خ ل ق و ا م ن الأرض أم ل ه م شرق في ا ل س م ا و ا ت ت أم آ ي ن ا ه ك ت الحسنى ت ي ن ا ه م كتابا ف ه م ع ل ى ب ي ن ا ت منه ب ل س ي ا للعلوم ظ ا م و ن ب ض بعضا ه م إ ا ر ر ا إن الله ي س ك ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ أن ر ض ت ز و ل ا و ل ي ه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 ف ل موسوعه م م نذير النابلسي زادهم إ ا ف و ر س ت ك ا ر للعلوم ك ر الاسلاميه س ي ء ل ن ظ إلا س ن ة ا ل أ و ل ي ن ف ل ن تجد ل س ن ة ا ل ل ه ت ب د ي ل ا و م ا ل س ن ة ا ل ل ه ت ح و ي ل ا أ و ل م ي ه ا س و ا في ا ل أ ر ض ف ي ن ظ ل و ا كيف كان عاقبة ا ل ح ي ن من ق ب ل ه ى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 ولكن يؤخرهم إ ل ى أ ج ل مسمى ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م فان الله كان بعباده بصيرا